الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف في لك أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأجمع وتسليم أمن بعد أبدأ بسم الله المستعينة واضم به مدبرا معينة والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره وممساوي عملي استغفر وأستعينه على يد الغضاء وأستمد لقصه بما قضى يقول ربي جل وعلا خالق الأرض والسماء أفلا ينتدبرون المرآة قلب القرآن وهل لابد يحضر قلبي للقرآن لما أستفيد نعم هذه حقيقة كم مرة قرأنا القرآن بقلوبنا هذه حقيقة مهنة قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا لا حتى إيش؟ حتى تقولوا لا، حتى تقرأوا، تسمعوا كلها تقولها، وما تغير في شيء، لأنها ما هي الصح. حتى تعلموا ما دونه. يقول لا تحضر الصلاة وأنسكراً حتى تعلم إيش قاعد تقول، إيش قاعد تسمع. لما غلقت الأيام قبل بالأربع أيام أو خمس أيام، غلقت مصحف. اللهم صلّ أحنا من السكار، صاعين. فتعرفش قلنا شو بتقول شوي؟ عارفش قلنا؟ علمنا وقاعد نقول فهمنا الكلام اللي سمعنا، سكر، خمر، ونحن سكر وشيء ذا. سكر الدنيا، سكر الدنيا ماشي. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا قدر قضية أن بتقول شيء تعلم قال سبحانه. أَلِفْ لَا أَمِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَغِيْبُ فِيهِ غُدَى لِلْمُتَقِينَ هذه القراءة ذلك الكتاب لا غيب تخذ ثم تقول فيه غُدَى لِلْمُتَقِينَ قراءة ثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه. قم تقول هدى للمتقين. سبحان الله. إن اختلفت الوقفات ما يختلف. إشمعنا الفرق الأول والفرق الثاني. ذلك الكتاب لا ريب لا شك فيه هدى. ليس كله لكن فيه هدى. الآية الثانية والقراءة الثانية أصح عند أهل التفسير ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم هو كله هدى هو فيه هدى لا هو كل هدى لكن لا ريب فيه أي القضية قضية الكلمة اللي بعدها لا ريب فيه هدى للمسلمين لا مؤمنين لا هدى للمتقين احنا متقين مفهوم بليس إلهما حمدا الله مؤمنين مفهوم بليس مسلمين مفهوم بليس عشان كده يا جماعة من منا قايف على إيمانه من منا إذا سجد قال يا رب يا رب حذف إلي الإيمان وزينه في قلبي أكتر من أكسب الإيمان مزين في قلبه جاهز ما عنده عشان كده يا جماعة ما نحتاج نعلم ما نقول ولا نحتاج نفهم ما نقول ولا نحتاج نفهم ما نقرأ قال الله سبحانه وتعالى نزل بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِينَ يؤصل لك هو ليش تغيرت حياة محمد عليه الصلاة والسلام يعني القرآن ما راح لسمعه ولا للسامه نَذَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِينَ ذائبنا الثلاثية هذه تأتي في القرآن ينزل واحد نزل بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِينَ على اي اذنك لا بطرة عينك لا لسانك لا على قلبك ايش التالتة لتكون واذا وصل بتكون واذا ما وصل قلبك ما راح تكون شيء لتكون من الذين تفاجأ ان القرآن اذا وصل قلبك تجد الناس يتكلمون تقول نعم هذا اللي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الناس ينظرون للأحداث في الدنيا من تحليلات سياسية وأخبار وجرائد وصحف وأن تنظر للبلاوي اللي قاعد يطير كلها من منظور كتاب الله عز وجل إذا قالوا والله هذه الأشياء كلها صارت لأجل النظام الاقتصادي تقول قال الله جل جلاله ضار الفساد في البر والبحر بما كتب ايدي الناس ليه ليذيقا لا تعلمين ليذيقا كل الذي عملو لا تتكلم بثق تقول كل هذا الشيء ليذيقا بعض الذي عملو ليه كيف تكشف ما هو نحتاج أصلاح في الله من لا الله يرجعون سبحانه لماذا دائما الله سبحانه وتعالى في القرآن إذا ذكر الأرض والبر والبحر أي الأرض يذكر مقابلها السماء صح ليه في الآية هذه بر وبحر كلها بالأرض ماذا كان مقابلها السماء ليه ليه يا جمعين لأن السماء ما يعصى فيها ربيها سبحانه فما فيها فساد ولا فيها مستشفيات ولا فيها أمراض ولا فيها أي مشاكل ما يعصى فيها لكن عندكم فساد خذوا ما تفعلون ليذيقهم بعض الذي يعملون إذا الشاهد أن إذا وصل القرآن إلى قلبك تجدك أن دائما تتكلم بالقرآن هذه الثلاثية في كتاب الله عزوجل نزل بهم روح الأمين كتاب الأنذر هذا موجود عندنا ولا لا موجود على قلبك هذا اللي نبغى ندور عليه دائما وأبدا نبغى ندور عليه دائما وابدا. لتكون من المنذرين الأولى والثالثة ما تصير ولا تكتمل حتى يصل القرآن لقلبك نظير هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى أتح صورة العرب أليس نرى بغافظين إلا نهية متحرك شبات تنظرها قال لفلا يكون في صدرك حرج منك وهناك على قلبك الثالثة لتنظر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا هرحل. هنا لتكون من المنذرين هنا لتنذر به هناك نزل به الروح الأمية وفتاب أنزل هناك على قلبك هنا فلا يكن في صدرك كل ما تلقى الكلام عن القرآن وعن تدبر تلقاه ثلاث لما نزل القرآن على الجن وصل إلى القلوب مباشرة والله إلى قومي يوم دخل ولوا إلى قومهم منذرين هناك لتنذر تنذر به بالأخرى لتكون من المنذرين وصل الله قرآن لقلوبهم وصل لقلوبهم عشان كده يجماعة تغيرت حياتهم احنا إذا ما تغيرت حياتنا معناة اللي في النص التالي ما حصل أطلا لأجل هذا قال الله عز وجل كتاب طب واحد يقرأ ويسكر ولا في شيء تغير. لي أن ما حصل شيء لأن القرآن والله ما قال لي له ولا قال لي اسمه كل هذه وسائل الجزء العلوم وسائل عشان يوصل القرآن هنا. لي أن تنبأوا آياتك سبحانك تريد أن كل آية إحنا معرض عينا صور وأجزاء. بل المصحف خدمنا وما تدبرون من شيء لينتبروا آياتي وليتذكروا وليتذكروا الألباب إذا قالك واحد ما تفهم لا تزعل إنه نزعل نزمجر ونرعب ونشفت إذا أنا ما أفهم إذا تفهم إيش حصل القرآن في قلبك الله يقول أولو الألباب الذين يتذبرون القرآن ويذكرون ويغيرون. طيب ليش كل هذا؟ لأنه سبحانه ويقول: إن <تصفيق> الذي فرض عليك القرآن. بعلمك السد. إن الذي فرض عليك القرآن. المخاض أنك اللي ترد لاتوك إلى المعاد وبعدين في المعاد شو تسوي؟ وأنزلت في كتاب الله عزوجل والله سنسأل والله سنسأل سنسأل عن أي صورة عن أي آية عن ما ولا عن نازعات ولا عن أي صورة سنسأل أحبة الفضلة عن كل آية قوانين إما قصلا هل اعتبرت بها أو لا لقد كان في قصهم عبارة إما وعد هل صدقت به وعملت في نيره أو لا إما وعيد هل صدقت به وعملت عن لا ينالك أو لا إما أمر هل عملت به أو لا إما نهي هل انتهيت عنه أو لا سيسألنا عن كل شيء إذا لا موضوع يهمني ويذكر لما ابتعد أكل خلق الله على الصواجل عن كتاب الله أشيء اللي حصل صار مشاكل وصفى رب العالمين سبحانه وتعالى منذ أول خطة في طريق طياء قال سبحانه وَمَنْ يَعْشُرُ عَنْ ذِكْرِ الرَّمَّانِ يعشو يعد عن ذكر الرحمن يعني القرآن وَمَنْ يَعْشُرُ عَنْ ذِكْرِ الرَّمَّانِ صار القرآن هذا عند القراءة فقط للإطلاع يقضي فيه الوقت اللي بين الأداو والإقامة في رمضان يحاول يأخذ فيه كم حسنة وَمَنْ يَعَشُ عَنْذِكَ يَا الرَّحْمَانَ أول قطرة في طريقة ضيعة نقيم لهم شيطانا والله لديهم كلام رب والله تقيهم كلام رب العالمين إذا وقع القلب والله كل كلمة تقصد تقلع على وإذا ما وقع القلب تقصد أكثر من وَمَنْ يَعَشْرُ عَنْ ذِكِرَ الرَّحْمَا لِنُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيدٍ دائماً معا شوء لا شو... فَهُوَ لَهُ قَرِيدٍ وَإِنَّهُمْ أَيْ شِيَطِينَ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ المشكلة في وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَلِ السَّبِيلِ وَيَأْسَرُونَ خالي المشكلة أنهم مبحاثون نضايا ونحن من نبحاثين نضايا وَيَأْسَرُونَ أَنَّهُمْ مُرْتَدُونَ إذن مشكلة يا جماعة أننا نقضع نفهم يوم صدنا نقضع يا جماعة وما نفهم صار سهل يا جماعة تغير عقائدنا صار سهل يا جماعة أحد يقف قدام قناة للرافرة والصوفية ويقول يا أخي عليهم؟ ما فيهم شيء هل يطفون حول القبور ما قبور ما عندهم شيء انتم مش فيهمش بينكم بينهم كل ما سوا أحد شيء قلتم مشركين احنا ما بينه شيء احنا بينه بين الناس وبين, وبين أنفسنا كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى اللي أمرنا وَاتَّبِعُوا ما قال القرآن شكري يعني وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا وَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ ربكم وإذا ما تبعنا قضية خطرة من قبل أن يأتيكم إلا ذا غربة تفاجأ أنك ما كانت تعاملك مع القرآن وقلبك ما كان مع القرآن من قبليات يقول هذا عبادة وأنتم لا تشعرون إيش معنى يا جماعة أن واحد يطوف عند قبر فيدعوه فيقول يا حسين أو يا شابري أو يا عبد القادر أو يا علي ويدعو عند القبر ويبكي يريد المدد ويريد الرزق ويريد شفاء الولد إيش معناها لن نتكلم بقول أحد من العلماء ولكن عندنا كتاب عظيم قال سبحانه وتعالى إذا كان تكلم لك في قناة ولا سمعت ولا قرأتنا خبر قال ولا يأتونك بمثل يضرب لك الأمثال إلا إلا جئناك بالحق خذ الحق فبالحق يا أمثال إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا معي إيش فيهم اللي يطوفون حول القبور عشان نعرف ديني يعني ما نعرف شرك ولا لا إن كان شرك أعلم أن الكل العامة والجهل والعالم سيقتنع أن هذا ليس ليس من الدين في شيء وبيعرف وإيش فيهم ما راح يقول فيهم بعدين نقرأ كتاب الله عز عزوجل إن تدعوا واللهم أنت تدعو تدعونا عند قبر فلان إن تدعون لا يسمع دعاءكم هذا كلام رب العالمين توقف تأخذ ميرة هذا كلام رب العالمين لا يسمع دعاءكم لكنهم يقولون يسمعون قال الله والله سمعوا حتى لو سمع ايش النتيجة؟ ما استجابولكم؟ هل بكاء كله بروح الفاضي بلاش؟ ويوم القيامة هذا جس اللي يعنيه إيش القبر؟ ولو سمعوا ما لكم هذا في الدنيا ما انتهت الآية. ويوم القيامة يقول الله سأخرج المدعو والداعي سأخرج من انطرح عند القبر يدعو ومن دعي. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ سيخرج الحسين رضي الله عنه علي لطار رضي الله عنه. سيخرج الشاذي البدوي كل من يدعم الغلاء ثم يكفرون أي يجحدون إيش يكفرون بذنبكم لا ليس الذنب يكفرون بجر بجرمكم لا ليس جرم إذن إيش يكفرون بشرككم صار فيها شيء ولا شيء الله يقول هذا شرك أن تدعو غير الله هذا شرك يكفرون بشرككم ثم أعطاك بعدها أن القضية ليست كلام بشر وليست كلام خبير في العلم وليست كلام عالم ولا فقيه، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يقول لا تحمع بعد هذا الكلام أدبأك عن الخبير قال لك أشياء ما رأيتها ولا تراها قالت يوم القيامة سأخرج الأعداد وأغيرها حتى أأتي بمن دعي ومن دعا غير الله عز وجل فيقفوا هذا يقول أنت مشرك يوم بعوتين أنت مشرك هذا كلام رب العالمين طيب يا جماعة من يدمى هذا الكلام إذا كان في قلبه إيمان ما كان قول المؤمنين أي واحد مؤمن حق مؤمن بتفكيره أو بلعب الشيطان عليه لا المؤمن عند الله عز وجل مباشرة أي يقول سمعنا وأطعنا بل قال ربي سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنا الناس العادي ممكن لكن مؤمن ومؤمن يقول ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قدر الله ورسوله أمرا قل هذا شر أن يكون لهم الخيرة من أمري ما عاد عندي خيار الله يقول أنه سيكفر بشركي ويقول أني مشرك لا والله من الآن طيب يا جماعة عندنا فقر أنا وأنت فقر لازم نعترف عن هذا بهذه القضية قلبك الآن ينقض الآن ونتكلم ثم يرتخي فقيل للذي حركه بصدرك لو شاء يوم ينقبض ما عاد أرخاف ثم تموت فقير لأولادك اللي ينسون قدامك وتخرج أنفاسهم ثم تدخل وأنت تراهم لو أخرج الله نفسه ثم أراد الغني أن لا يعيد نفسه ما أعاده وأنت فقير ثم سقط ابنك ما عاد عندك شيء فأنت فقير لكن فقير لمن لأجل هذا أكمل الآية قال ويوم القيامة يقفون بشرككم ولا ينبروك مثل قبيح يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم كلام عندنا حوائج لكن لست فقير لمن تحت الأرض. أنت فقير، لكن لمن فوق السماء جل جلاله. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. كل من ترجوه يرجو أحد فوقه، إلا الله جل جلاله. لا يخاف أحداً، أبداً ولا يرجو أحداً. أبداً. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بيده الأمر كله سبحانه بيده الخير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء لا ينازعه في الملك أحد طيب يقولون اثنان ما نعبدهم طلعتنا مشركين على طول احنا ما نعبدهم احنا فقط نتقرب إلى الله عن طريقهم نحن نؤمن أن هؤلاء لأن بعض الناس ساكين يظن أن من قال لا إله إلا الله وآمن أن الخلق لله والرزق لله وتدبير الأمر لله هذا موحد لا إذا كان هذا موحد فابو جهل سيد الموحدين هذا الكلام عندي جماعة بنص كتاب الله عز وجل إيمان أبو جهل ما يتزعزع في أن الرب هو الله إيمان شيبة وعتبة وابو لهب ما يتزعزع قيد شبر ولا قيد رمح أن الله هو الخالق البارئ والمصور تريد الدليل؟ نعم قل أريد ذاته تحتاج الدليل اليوم لمصرنا ما عددني عن دليل صار لك أي رسالة قال رسول الله تنشر وتؤذر ما تؤجر ما تدري من من, من, من لقاه الكلام كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وكذب على الدين وعلى الملائكة وعلى رب العالمين تريد الدليل؟ قل أريد الدليل يقول الله عز وجل ولئن سألت خذ عذبة وشيبة وأبو جهل وقل تفاق ريس صناديدهم واسألهم سؤال واحد ولئن سألت من خلقهم اسألهم الجواب؟ لا يقولون الله اسعنى سؤال أكبر من هذا أننا يرزق المن يرزقكم من السماء والأرض من لي يرزق اللقمة لي رفعت عيابو لحظة من أمن يملك السمع والأرصاء ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر <تصفيق> فَسَيَقُولُونَ الله سبحانك الله ما يريد هذا فقل أفلا تتقون إيش غير الإيمان بأنه رازق بل في صورة المؤمنون قال سبحانه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إيش على وجارك سيقولون لله ما يريد الله الاعتراف الروبي البارد الجامد. قل أفنا تذكرون في السؤال الثاني أوسع قل من رب السماوات السمع ورب الأرش العظيم فسيقولون الله في قراءة الدور عن أبي عمر فسيقولون الله وفي قراءة عفص يقولون لله قل أفلا تتقون ايش غير هذا العلم في الله عز بالربوبية ايش غير لك بالألوهية الآية اللي بعدها قل من بيدني الآن السؤال أوسع من بيدني ملغوت كل شيء وهو يجيه إذا أراد أن يجيه والله لا أحد صديقك ولا يجار عليك كنتم تعلمون جواب فسيقولون الله قل فأنا تصحرون سبحانه. إذن هذا, هذا الإيمان بالرغوبية لا يكفي ليس معناها التوحيد لأجل هذا اللي قالوا الكلام بكله قاطعهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم وهم على لاجل هذا كفار قريش جهلت قريش صناديد قريش يعلمون أن هذا مو التوحيد اللي يبغاه الله عز وجل تبغون الدليل قال سبحانه وانطل الملؤ منه انمشوا واخبروا على انيتكم مع انهم معترفين بالربوبيه والخلق والرسل ان شيئ راق لين قالوا أجعل الآليا قلنا مؤمنين معك أنه هو الرب وهو الخالق وهو الرازق لكن ما ندعو الله لا ما نذبح إياه له لا لازم لا معنى ناس تانين. ها؟ قالوا أجعل الآليا لا بدنا ندعو الحسين مع الله لا بدنا ندعو البدوي مع الله عز وجل أجعل الآلهة إلها واخر إن هذا لشيء عجاب استغربين كيف؟ ينجعل آلهة إلها واحدة؟ إذا الغبوبية ما تكفي هم يقرون بهذا ومن وين بدأ الشرط؟ كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرا إيش كانوا؟ كانوا رجال فيهم صلاح بدأ الشيطان يلعب عليهم ولا تخفى القصة على أمثالكم لكن مرور سريع الشيطان جاء قال إنهم هذا اللي كانوا يذكرونكم بالله عز وجل فتطيعون شفوا داخل الشيطان ثم بعدها ماتوا جاء أجيال بعدهم ما يدرون ما الكتاب ولا, ولا الإيمان وجدنا آباءنا على أمانا زيبون طيب القرآن فجاء قال لهم يعني أنتم الآن بديتوا تفقدون الدين وعلاقتكم رب العالمين تعالوا حطوا حجار بس شئ ماكنهم تذكركم بهم فتخشع قلوبكم لذكر الله تذكرون ان هنا في علاقة بين العبد والرب ثم جاء جيل بعدهم العقيدة قد ما عاد فيه قلوبهم فعالوا حطوا اصنام لله لله والعزة ومنات وحطوا اصنام ليغور والعور ونصرة وود فجعلوا اصنام لين جاء جيل فقد ما عت العقيدة فيهم ما عت سموهم صالحين ولا عت سموهم ال ولا سموهم ود وسموهم وقالوا لا تذرن الصالحين لا ما عت العقيدة واحد وقالوا لا تذرن آلهتك صاروا آلهة لا ولا تذرن ود ولا الصوان لا يعود لا يعود ولا يعود ونسرع إذا نشوف كذا في القضية الحين نف النش قاعدين وفي ناس العام من الأمر الصوفي ومن غلاته يؤمن إيمانا كاملا جازما يقينا أن الولي يخلق في رحم المرأة جنينا من غير زوج من قاله الحبيب علي الجفري والله سنة رب العالمين وسنة الله عليه الصلاة والسلام أحب لينا من أنه داهن أحدا اسمعوا شريط الترحيب بالجفرين. يقول بالساعة. وأن نعم يقول كده ونعم وأن الولي قادر على أن يخلق جنين في رحم المرأة بدون زوج. سبحان الله. أبو جهل ما تجرأ يقول الكلام هذا في الخلق. أبو جهل ما تجرأ يشرك في الروبية. الشريط موجود اليوم على اسمه الترحيب بالجفرين للشيخ حسن الفسيني. اسمعوا ويتكلم. وبدأ يجيب المباز. اسمعوا ويشمع الشيء. يقول الألباني هل قاعد يخبص لحد سبحان الله وقدام الناس الزينك وإن يقولوا تسمع لقولهم وإذا قيل لهم لا ترسلوا بالأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم ممسدون ولكن لا عشق الله يا جماعة إبو جاهل ما يجرع يقول كلام هذا لأن موضوعها عندما منتهي خلاص موضوعها منتهي لكن خضية ألوهية عندهم مشكلة لأجمع هذا بالقرآن كفا قريش أحسن وأفضل وأكثر إيمانا من مشركي زمان من قال هذا الكلام؟ في القرآن؟ في القرآن خذ سنتين تبقى تكتبها تبقى تحفظها أحفظها. أحفظها. الأمر الأول أن كفا قريش كما أسلفنا في الآيات ما عنده شك واحد في المية في قلبه في عقيدة فلروبية وبأن الله خالق ورازق ملك مذبذب ما عنده شك مش كل كفار زمانا يؤمنون أن غير الله يخلق تذكير سرية جادرين شو يقول يقول أن الله شف التبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله يبغى يلوعلك نصوص يقول أن الله يقول فتبارك الله أحسن الخالقين. والمدام قال أحسن الخالقين؟ أجل في خالق غيره. وفي الصحيح وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الخلق ليس خلق بني آدم ولا خلق من فيه روح. يقول يقال للمصورين اللي يصور لصنف يقول له لأحيو ما خلقتم هذه خلقهم خلق البشر صنم صلحة. أحيوا ما خلقته, خلقته لو كان جماعة الخلق لغير الله لكان سيد الموحدين إبراهيم عليه السلام خليل الله كان ما يستغرب يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى صح يا جماعة ولا لا. كان ما يقول الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق وصلنا مرحلة نتكلم عن هذه إلى نحن في خطر نصلنا نتكلم عن ربوبية إذن عندنا مشاكل قال الله عز وجل هل من خالق غير الله لا ما في خالق غير سبحانه جل جلاله لا ليس هناك خالق غير رب العالمين غوم وزمن وصلنا في نتكلم عن ربوبيه اعلم اننا عند خط احمر هذا الامر الاول ان مشركي قريش لا يقرون الربوبيه ومشركي زماننا يؤمنون ان من تحت القبر يشفي مريضا ويحيي ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور. الأمر الثاني أن مشركي قريش عقيدتهم في فقط نهيب دائم تأتي عليهم لحظات يجتمع عندهم توحيد الربوبية والألوهية مع بعض متى؟ في وقت الشدة مشركي زماننا في الرخاء يا حسين وفي الشدة يا شاذلي حتى سمعنا من يردد أغانيهم اليوم من يقول عبد القادر يا بوعلك ضاق الحال علي شيدي جود علي يعني أغنية تقول لك أنه ينطلع عند القبر ويدعوه من غير الله وعالم المسلمين يرددون ما يدعوه ما هو التباية على هذا الكلام قال سبحانه عن مشركي قريش وإذا من سنكون ضر في البحر ما أجد ورأوا الموسى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون تطلع اللات من القلب والعزة من القلب ومنات من القلب ولا عاد من تدعون ما في القلب إلا إلا الله ظل من تدعون إلا, إلا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا الآن وينهم؟ الآن وينهم؟ في البر والبر لمن؟ لمن البر يا جماعة؟ لله؟ لأجل هذا يكلمهم الله عز وجل يقول آمنتم أن يخصف بكم إيش؟ لأن البر والبحر له وقادر عليكم البر وقادر عليكم البحر أن يقتل بكم جانب البر طيب ما أراد سبحانه قادر أن يعيدك الآية اللي بعدها أو يعيدكم فيه إطارة أخرى يجعل لك تنسى ويجعل لك حاجة في البحر فيوصل عليكم قاصفا من الريع فيغرقكم بما كفرتم. إذن يا جماعة من أحسن طيب يا أخي يجيك واحد يغلقه كيف دول عالم بعدين يقولون مشركين احنا نعبدهم لا ما نعبدهم هم يقربون إلى الله جلفا يقول ربي جل جلاله في صورة الزمر في الأهياء الثالثة أنا لله الدين خالص ما يصلح ما يصلح تعبد من عمل عمل أشرك فيه معي غيري ما قال أشرك غيري لا أشرك فيه معي يعني فوسط العمل واحد من غير الله تركته وشركه كيف بن يبدل الدعاء غير الله أصلا ويدعو غير الله ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دوني أولياء ما قال عنهم رب العالمين ما نعبدهم ونحن ما نعبدهم بس هم يقربونا، أن نؤمن اللي ما عندهم خلق ولا رزق هذا طيب فيهم يقول عندهم خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إيماته ولا دفع ذر ولا جلب خير لكن هم يقربون نحن عندنا مشاكل عندنا ذنوب أشأل بينهم بين النصارى لتقربوا لعيشة لي الله عز وجل الشرك بشه الطريق أشأل الله عز وجل إذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتن اللهم يأمل مقلب الخلوب ثبت خلوبا على دينه قال سبحانه ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلاهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا طيب أنتم قلتم هذا أكمل الآية هل هذا الأمر عطني آية واحدة الله قال فيها أعتقد غير تقرب إلي عن طريق قال الله سبحانه وتعالى بعدها إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون واضح كم الآية هم صدق هم على حق طيب ولا لا الله سيحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون لكن هل هم على حق صادقون كاذبون بين لنا يا رب هذا الكتاب تبيانا لكل شيء إش آخر الآية إش آخر آية يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب مكاذبش من هو كاذب كفار إذا سمعت أحد يقول لك هذا يقربون اعلم أنه كاذب كفار على رب العالمين سبحانه قال يا أخي ما تؤمن بالشفاعة عنه هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما صلاح ما يقربونه عندك فليل أجل نعطيك شوف شفعاؤنا عند الله سأقرأ لك الآيات قبلها بثلاثة يقول سبحانه طبعا هؤلاء قوم ما يبغى سنة محمد عليه السلام حتى كذا يقلب أحاديث ما عنده ويجيب لك أحاديث لأنه هو في قرار تفسه ما هو مقتنع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يأخذ ويكمل الدين كأن الدين ما هو كامل اليوم أكمل تكن دينه وما هو مقتنع من القرآن تعالق الأكتب المجماعة ما فيها آيات قال الإمام وإن الرسول يبعي السرسان ما في قال الولي الشيخ شيخ الطريقة وين؟ قال سبحانه جل جلاله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما قال آياتنا قال بينات بين واضح تدعو غير الله يكفرون بشرككم يقربون كاذب كفار لكن ما يبغى هو الآيات هذه لكن بيرض ما راح يشك. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قال الذين لا يرجون لطاعنا، اتبخذ بقرآن غير هذا. ما يختلف الكتاب. لي. عشان كده يكتبهم ما فيها آيات. إلا ما زوروا. مثل ما ذكرنا تلقاء في القرآن ما يخالفه نصا وكتاب الله ليس فيه خلاف لكن من يريد أن يلوى أعناق النصوص يفعل وفي ناس جماعة ما يفعل الحديث يا جماعة كم منا من إذا جاءت رسالة قال رسول الله انشر تؤجر قال من روى الحديث من وين جبت الكلام لكن خذ تعودنا يجوز ما يجوز أي حدون بدون دليل لأجل هذا أحد جاء يريد أن يذهب لحانات الخمر ولازم بجر واحد معه واللي قال واحد فيروح المسجد قال لا تعال معي لحانات الخمر قال لا سأذهب أصلي طبعا من هذا الجاهل جاهل معنا بس بس لا بعار شيء في الدين فقال دعي المساجد للعباء تسكنها وسر بنا لحانات الخمر تسقينا ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلينا والله ما قال ويل اللي يذكروا ويل اللي هل يريد قطع يا جماعة وما يأخذ بين الكامل قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرتون لقاءها اكتب بقرآن غير هذا أو بدل عطنا حديث غيرها وعطنا آيات غيرها قل ما يكون لي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان لي أنا أتكلم بغير كتاب الله وسنة, وسنة, وسنة التي يوح يوحى إلي الله عز وجل اليوم نسمع ناس يفتون بغير الدليل ويفتينك بمقال واحد من السلف فعل كده ما فعل وراقب كلامهم كله تلقاه يستدلون على أحكام الشرع بفعل أحد من السلف أو يجيبون لك خليفة من المسلمين أو غيره كلام الله وكلام الله <تصفيق> تركت فيكم إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا إذا خذنا غير كتاب الله وسنتي أكمل الله يا حديد الخالي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ليه ما تبدله يا رسول الله وأنت رسول بهالمنزلة إني أقاف إن عصيت ربي عذاب يوم ناضي وأنا أهاطب كل من يسنعني من العنس والجن وكل من سيرى هذا اللقاء ممن يفترون على الله الكذب الرسول عليه الصلاة والسلام ما تجرأ أن يحيد عن كتاب الله يخاف إن عصى ربه وحاسى عذاب أليم وعظيم فهل نخاف قبل أن تنتظر بالكلمة أنت تتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي عليه الصلاة والسلام تعرف ماذا ترسل في جوالك أو في الامترنت عن طريق البريد الإلكتروني لا ترسل لن يسألك الله ليش ما أرصي لكن سيسألك عن كل من قرأها حتى ولو بعد موتك إن كانت لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام وإن كذبا علي ليس كذبا على أحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صاحب ابن مسعود وأكثر إذا درست الحديث أكثر الصحابة أقل في رواية الحديث لما سمعوا هذه الحديثين إن كذبا علي ليس كذبا على أحد ومن كذب علي متأمدا فليلجي النار في البخاري وفي الأخرى فليتبوأ مقعدهم من النار فقال من صاحب المسعود قال رأيته يقول قال الله قال الله صحبته فيني يقول قال الله قال الله ولم أسمعه يقول قال رسول الله قال فكان في مجلس يوما ثم قال قال رسول الله قال ثم تغير وجهه قال ثم انتفخت أوداج المسعود وقال قال رسول الله قال ثم قام ثم جلس قال ثم طعطى برأسه ثم قال قال رسول الله ثم حل شيئا من إزاري ثم قال قال رسول الله ثم أورد الحديث ثم ما أن انتهى من الحديث قال أو نحو هذا أو قريبا منه يعني ماني متأكد ترى يمكن أن يكون غيرت كلمة لا تأخذونها على أن هو نفس حديث النبي عليه الصلاة والسلام فكيف اليوم نوصل الرسال بدون أن نتثبت لو أحد قال لك داوم يوم الجمعة وتأخذ السبت والأثنين إجازة بتصدق وتنشر الخبر ولا تروح تثبت وهو دوام يوم ما راح يضرك لكن خسران آخرة بالضرك أحايدني بإعسلة نأخذها ونفويها ماذا قال الله عز وجل بعدها قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أذراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أنا كنت معكم وما أمكن عليكم توحيد ربوبية لكن اليوم طلع الحق فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بدأ يتكلم من غير الكتاب والسنة ويفتري ويكذب ويفتر ويقول نعم دعاء غير الله جائز ودعاء القبور جائز فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون هذا الشاهد الغايب ما قال الله يدعوه دعاء عباد ما قال الله ويعملون قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم واذا سالته قال شقيون ويقولون هؤلاء ما نعبدهم اصلا ما يخلقون ولا يرزقون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ماذا رد الله عز وجل أكيد بتقولوا فيهم إذا ما تردت على القرآن ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا الله عز وجل أنه ما يختم مثل آلائيات ما يختمها قبل أن يبين لك منهم هؤلاء هؤلاء شفاعون عند الله قل قل تكلم لا تك ما تدري فيهم قل أتنبئون الله إن سلك القرآن ما في ولا آية تقول كذب غير الله عز وجل ثم تقول أن الله قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم كلة الأدب مع الله عز وجل اللهم رزقنا الأدب وكمال الأدب معك يا رب قول أن تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض شو انتهت الآية سبحانه كلام اللي راح كله يتنزه يتع... يتع... رب العالمين عنه سبحانه سبحانه وتعالى عن إيش ما يشركون ولا يذنبون ولا يجرمون عما يشركون تبين لك الآن أن من يدعو غير الله عز وجل مشرك تبين لك أن من ينطرح عن قبر ويدعوه أنه مشرك تبين لك أنه مهما قال شفعاؤنا سبحانه وتعالى عما يشركون إن قالوا ليقربون قل الله يقول إن الله لا يهدي من هو كاذب وكفار لأجل هذا أحبة لما جاءت الآيات فعلت ما فعلت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام فكان يأتي الرجل في مجلسه عليه الصلاة والسلام ويقول إذني بالذنّ يا رسول الله يقول له اجلس في مجال الحواظ اجلس بقطع جوّت لكن بشويش سأقول لك عترباه لأمك تضوان أتكلم معك وأحد يزني بأمك قال لا لا روحي لك الفداء يا رسول الله لا ما أرضى قال أختك قال لا روحي لك الفداء يا رسول الله ما أرضى لكن لما يأتي أحد يتكلم ورجع رجع وحادي في العقيدة لما يجي أحد يخطى خطأ في عين بسيط لكنه في العقيدة يتغير تتسمع تسمع وصف النبي عليه الصلاة والسلام كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان انتفقت أوداجه تغير لونه أحاديث العقائد كلها كذب فيدخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي فرحان إن مسلم شاهد بأن الله لا إله إلا الله صبحان ثم قال ما شاء الله شاف النبي عليه وسلم هو أخو الله هو اللي قال وشئت يا رسول الله تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني لله ندا وفي رواية أجعلتني والله عدلا طيب يا رسول الله ما قال ليش تعصب عليه وما قال ما قال إن هو يحسن الظن وعلى نياته على نياته اللي يا جماعة الحسنة لا تصلح العمل الفاسد كيف إذا كان شرك النبي عليه السلام تغير وجهه قال أجعلتني لله نده طيب ليش يا رسول الله ما أخذت على جم وتكلمت معه بشويش لا مساء العقيدة بتشوفه ودود النبي عليه السلام مختلفة تماما مختلفة لحالة قال قل ما شاء الله وعدا أنا لا أتصرف في الكون أنا لا أحيي الموتى أنا لا أملك الناس نفع ولا ضر لكن هو يملك سبحانه وتعالى أو قل ما شاء الله ثم طيب حرف تفرق إيا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام أعلم منا ويدري من الحرف يفرق يدري أنك تدخل اليوم مع الله في حرف وبكرة تدخل في عباده وهذا اللي حصل روح المسجد النبوي طهره الله من الشرك شوفوا يا جماعة في المسجد النبوي يردونهم يدعون النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما جاني ولد أسألك يا رسول الله أن تمدني في ولد في بيت من بيوت الله يعصى الله بأعظم جرم في الدنيا إن الله قال. الله الغفور الرحيم قال لا يغفر أي شبك بك إنهم يمشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة طيب هذا يكفي نحن نعلم أن من يدخل جنة الجنة يدخل النار بالله. ثم قال هو مأواه النار تفي وما للظالمين من أنصار حتى يتقطع ما رحمه الله عزيز عشان الشركة جمعا أعظم من هذا لو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاشاه قدم شركا في أمر الأمور كان ولا أحد من المسلمين يكتفي صحيفة عليه الصلاة كان قيامه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدمه تورم ما له شيء يقول الله عز وجل بكل وضوح مساء العقيدة ولقد أوحي إليك قل وصلنا لك عن طريق جبريل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لن يقبلها الله في أي جماعة ولا مكان وإلى الذين من قبلك لئن أشرب شكرا لا يحقطن عملك كله، ولتكونن من الخاسرين وحشة، بل لا فعبدواكم من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره. تقرأ في صورة الأعماق صفوة الخلق. خلاصة الدنيا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام أحسن خلق الله عز وجل وأحبهم إلى الله ثم تقرأ في آخر الصورة في آخر الصبحة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لأجل هذا أن يبع سلم لم يسمح لأحد أن يقول الله وأنت بل في صحيح مسلم يدخل رجل مفوه رجل يتكلم ما يتكلم رجل خطيب فدخل قال كلمات والله يا جماعة لو قالها في منبرنا هذا لدعونا له من حسن كلامه وبلاغة سن قال من يطيع الله ابن العسلم ينظر لي قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى ثوه بكم من الحبيب عليه الصلاة والسلام نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه، ثم قال: بِأَشَآخِهِمْ الْقَوْمِ كَذَلِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ. النبي عليه الصلاة ما سووها مع الثاني ما سووها مع من تبول في مسجد إلا العقيدة فيها خطوط حمراء. طيب كلامه في شيء؟ كلامه في غلط جماعة؟ أعيد كلامه تسمعه وتحل هل في غلط؟ من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. وين المشكلة؟ قال بئس الخطيب أنت لا تقل ومن يأصيهما لا تدخل يا ربي في كلمة وحدة قل من يأصي الله ورسوله وقل الكلمتين عن بعض لا تدخل يا ربي في كلمة اليوم تدخل يا ربي في بكرة تدخلنا في عباده وهذا اللي حصل يا جماعة لأجل هذا تعال وانظر في موالد التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرحها رب العالمين لكن إِنَّا وجدنا آبَاءَنَا على أُمَّةَ وَإِنَّا على أَثَالِهِ في الموالد يراد دون قصيدة البصيري ايش يقول فيها مقطع من القصيدة يقول يا رسول الله ما من ألوذ به أنا ما عندي أحد أجأر إليه ولا أدعوه ولا إليه ولا أخشاه ولا أخافه. ما من به إلا كأ. وين الله عز وجل الله أعلم لو كان في قلبه رب العالمين تغير هذا ألا إن في الجسد منضغى إذا صلح حتى الصحيحين صالح سأكل شيء صحيح يا نبي الله ما لي من ألود به إلاك عند حدوث الحادث العامم إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فقل يا ذلة القدم فمن علومك الدنيا بأكملها ومن علومك تبعيد من علومك علم اللوح والقلم أجل إيش اللي يبقى لله يعلم ما أحد يعلمه هذا كلام يا جماعة في قصائد يوم ابعدنا عن القرآن وما يعشى عندك الرحمن صنعنا قبل قصائد تفتيه بقصيدة يأخذها لك لأجل هذا قال الله عز وجل أنت, انت مخير تصدق أحد فيهم يا تصدق هذا الشاعر أو تصدق الواحد القاهر سبحانه جل جلال